وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَالْتَأْتِي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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن بَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عذابا مهينا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 اِن تَكُوْنُوْ تَاْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنْ اللهِ مَا لا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ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 وَمَ يععملسُ أَنْ أَوْ يَظْلِم نَفْسَثُمَّا يَسْتَغْفِر اللهَا يَجدِِ اللَّ يَجِ اللَّهَا غَفُورَ وَحمَا وَمَي يَكسِ بإِثمَ فَإَِّ ماَا يَكسِبهُ علىلَى نَفْسِ وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًا حَكمَا